فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في حدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد في مجالسنا في تدارس كلام الله تبارك وتعالى ولازمنا مع سورة آل عمران التي افتتحناها بالأمس ووقفنا عند الآية الثانية عشر و نأخذ مقرر اليوم من يسر الله وعان بعد راعة الأخ الشيخ باع بيده فقه الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى نعم تفضل شيخ الله من الله من <تصفيق> وكان لكم هاية في فئتين اغتقتا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 والله عياده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها و اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ ربنا والمستغفرين بالاسهام شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا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 أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاه والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولاء كاللذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من نصير نا ذكر الاخر طركه يتقي الله وفسد ورضي عن عباده صليت تقبل من عياد شيخي الطيب قال الله وتعالى قد كانت لكم قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأصار قال المصنف قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقطا في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال أحدها أنهم المؤمنون روي علي مسعود والحسن قد كان لكم يعني الخطاب كان الخطاب هنا موجهة إلى المؤمنين يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحينها أو المؤمنين عامة واضح هذا القول الأول القول الثاني قال أنهم اليهود يعني قد كان لكم خطاب لليهود ونعم قال نعم، ما أدري. نعم. والثاني الكفار، عفوا والثاني الكفار. كفارنا يعني مشرك القرش. فيكون معطوفاً على الذي قبله وهو يخرج على قول ابن عباس الذي ذكرناه أَنِفَه. والثالث أنهم اليهود. نعم. على قول ابن عباس نعم. والثالث أنهم اليهود. وأنا حصل خلط في أزور أقوال. نعم. أنهم اليهود وهو قول ابن وابن جرير الطبري في تفسيره. فيكون المعنى في ماذا فيه عموم إذا قال والمراد بالفئتين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشرك قريش يوم بدر قاله القتادة والجماعة يعني جماعة هذا التفسير على هذا يكون الخطاب شاملا لكل من كان في موجه له الخطاب من المسلمين أو من غيرهم قد كان لكم آية في فئتين التقة قال قوله تعالى اذا قد كان لكم آية في فئتين التقة فئه تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئه تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئتين هما أهل الإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و في الأخرى هم مشركون صوت عندكم موجود قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين وهذا على جهة الاستكثار يعني يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين أو مثلي عدد المسلمين يعني هذا على جية الاستكثار نعم قد كان لكم آية في فئتين التقاتل فئة تقاتل في, في سبيل الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. طبعا المثلين وما ليس ثلاثة أضعف كما قال الفراء هذا معنى لغوي لكن الذي فسر به السلف على الظاهر يعني مثلين يعني الضعفين يعني يرونهم مثلين يعني إذا كان العدد مثلا ألفا يرونهم ألفين هذا المعنى أي الفئة الكافرة ترى الفئة المؤمنة مثلين في العدد وهذا لما بدأت المعركة كآية من آيات الله تبارك وتعالى وهذا جاء تفسيره وتفصيله في في صورة الصورة فقد بين الله تبارك وتعالى تفصيل هذه الآية والقرآن طبعاً يفسر بعضه بعضاً، القرآن يفسرو بعضه بعضاً تقيف الآية الثانية والأربعين والآية, والآية الثانية والاربع والاربع والأربعين والرابعة والأربعين إذا يريك إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلت ولتأنزعتم في الأمر. ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور فهذا جاء يعني تفصيله في هذا المعنى لكن لما بدات المعركه وهذا حين بدات المعركه لما تواجه الفريقان يعني كما جاء في سورة الأنفال وإذ, وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم هذا لما تواجهوا هذا الالتقاء فلما بدأت المعركة والجحم الصفان جاء ما في سورة العمران هنا وقوله تبارك وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يعني يرونهم ضعفين هذا لما بدأت المعركة فالمعنى أنه المراد يرى المشركون المسلمين مثل عدد المشركين أو مثل عدد المسلمين المهم يرى فيه مضاعف هذا لهيبة في قلوبهم قال ربنا رأي العين يرونهم رأي العين هذا مصدر مؤكد أن الرؤية بالعين أي دفع لكي يتوهم شخص يقول ماذا رؤية قلب أو رؤية علمية بمعنى علم القلب أو كما رأي العين يعني رؤية بالبصر بصر المعروف قال في رأي العين واختلفوا في الفئة الرائية على ثلاثة أقوى طبعا نسلم حولي يا أخوة تداخل شوية اليوم النص أحدها هي التي ذكرناها في قوله نعم القول الأول هذا أحد أقوال الأولى أحدها هي التي ذكرناها في قوله يقول قوله تعالى قد كان لكم آية في الفئة الرائية من التي رأت قد كان لكم آية فإن قلنا إن الفئة الرائية المسلمون فوجهوا أن المشركين كانوا يضعفون أو يضعفون على عدد المسلمين فرأوهم على ما هم عليه، ثم نصرهم الله عز وجل، وكذلك إن قلنا إنهم اليهود، واضح. يعني هذا المخرج على ما تزقدهم يعني. إذا قيل المراد بالقد كان لكم الخطاب الموجه للمشركين أو اليهود، يقول تكون الفئة الرأيهم المسلمون هم الذين رأوهم. فإن نصرهم الله، وإن قلنا إنهم المشركون، فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب النصر، من أسباب النصر. وفي القراءة ترونهم بتاع الخطاب قراءة نافع ترونهم مثلي مراجل طيب طيب في تفسير طبري يقولوا برو مسعود رضي الله عنه يقول نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا سبحان الله وفي الرواية هذا في تفسير نبيحت وفي رواية الطبري في التفسير قال لقد قللوا في أعيالنا حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم سبعين قال أراهم مئة فأسرنا منهم رجلا فقلت, ل... فقلت كم كنتم قال ألفا هذا الذي جاء في صورة, ال... في صورة الأنذان وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم سبحان الله قال المصنف وإن قلنا إن الفئة الرائية المشركون فإنه مستقلوا المسلمين في حال فاشترأوا عليهم واستكثرهم في حال يعني الحاله الأولى رأوهم قبل الالتحام رأوهم في قلة فجروا فلما بدأت المعركة سكثرهم فكان ذلك من أسباب خذانهم فكان ذلك يقول سبب, سبب خذانهم وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ قالوا للمسلمين كم كنتم قالوا كنا ثلاثمائة وثلاث عشر فقالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا وما كنا نراكم إلا تضعفون علينا نعم هذا سقط من المقرر سنضيفه ان شاء الله قولوا تعالى والله يؤيد قال يقوي تؤيد يعني تقويه يعني. الله يؤيد بنصره من يشاء يعني يقوي من يشاء يقوي. ولذلك قوى اهل بدر سبحانه وتعالى مما قوهم به الرؤيه هنا الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك يقول في الإشارة في ذلك المشار إليه قولا أحدهم أنها ترجع إلى النصر والثاني إلى رؤية الجيش مثلهم. إن في ذلك لعبرة لؤل الأبصار إن في ذلك لعبرة لؤل الأبصار العبرة هي الدلالة الموصلة إلى الشيء دلالة الموصلة إلى اليقين يعني من باب العبور سميت العبرة عبرة لأنه يعبر بها صاحبها إلى اليقين مثل المطية وسطك اليقين فكانت هذه الايه وعبرة يعتبر بها الإنسان في نصرة الله لهؤلاء المصرفين طبعا هذا جاء مجملا وسيفصل ما جاء في غزوة بدر بعد ذلك من تأييد الله تبارك وتعالى لاصحاب النبي بالملائكه إن عمليم السلام قال إن في ذلك العبرة تلئ للأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قال الأبصار العقول والبصائر لأن البصير للقلب كالبصر للعين قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث الأيام قوله تعالى زين للناس حب الشهوات قال وقد سبق في البقرة بياد التزيين طبعا هذه قاعدة في القرآن إذا جاء التزيين بصيغة لمن لم يسمى فاعله فنحن نعتقد أهل السنة أن التزيين إما يراد به فعل ربنا فيكون باب البتلا والاختبار والتقدير واضح زين الناس أي زين الله للناس والله تعالى قدر الخير والشر هذا اعتقادنا في باب القدر قدر الخير فضل وقدر الشر ابتلاء واختبار والتزيين من الله سبحانه وتعالى يكون بعدله جل جلاله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ومن وليهم من عدوه والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإن كان تزيين من الشيطان زين للناس أي زين الشيطان للناس فتزيين الشيطان بالوسوسة بالباطل وهذا من باب الأسباب المؤثرة يعيدهم ويمنيهم كما قال ربنا وقال جل وعلا يا الناس لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيطان أي نعم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فيكون تزيل الشيطان بماذا؟ بالوسوسة أو ذلك فهنا لم يسمى الفاعل فيرجع إلى هذا او إلى إلى فيكون معنا رب العالمين أن هذا كلام مستعنتف يعني بداية كلام قلنا الكلام هو الكلام الذي نصيحته له ما تقدنا من جهة التعلق اللغوي فهذا كلام جديد زين الناس حب من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب وفضة طبعا كلمة الناس تشمل الرجال والنساء واضح يعني ليست خاصة بالرجال لا الناس تشمل الرجال والنساء. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والبنين والقناطير المقنطرة هنا بين سبحانه وتعالى الشهوات عموما وضع ثم من هذه تبعضية من هذه تبعضية يعني من جنس الشهوات قال النساء وضح وقدمها لأن هذه رأس الشواجة. قال زوجنا للناس يحب الشواة من النساء والبنين. بعدها والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. البنين طبعا الأولاد هم الذكور والأولاد والبنين. اما البن لا لا لا لا لا البنين هم الذكران أفضل الذكور البنين ومن الذكور والبنات كنا الإناث طبعاً ذكر البنين بمعنى الذكور يعني لأنه في سائد في الجاهلية كانوا يتعلقوا بالذكور أكثر من البنات في باب ال ال والولادة قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحث مصطفٍ يقول والقناطير جمع قنطار واختلف العلماء هل هو محدود أم لا؟ في قولة، قد طار في كلام كثير. واضح. يعني إذا قلنا محدود يعني له حد معين بالاحجام ونحوه، أو بالتقدير العددي بالمال، أو ليس بمحدود فيقع عن الكثير والقليل. هذا المعنى يعني. القول الأول أنه محدود. ذهب بعضهم إلى أنه محدود واختلفوا في حده يقول في عشرة نعم ثم فيه عشرة أقوال أحدها أنه ألف ومئة أوقية ألف ومئة أوقية رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال معاذ بن جبل وابن عمر وعاص بن بن نجود والحسن في رواية وثاني أنه اثنا عشر ألف أوقية رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا في مصدد احمد كالقولين وفي رواية عن أبي هريرة القنطار إثنتى عشر أوقية والثالث أنه ألف دينار ذكره الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه العوفي ابن عباس والرابع أنه إثنى ألف درهم أو ألف دينار. روى ابن بطلح عن ابن عباس وروي عن الحسن والضحاك هذا القول والذي قبله والخامس أنه سبعون ألف دينار دينار ذهبيا دينار ذاب أربعة غرامات فاصلة روى عن ابن عم عمر والمجاهد والسادس قال ثمانون ألف دينار أو درهم أو مائة رطل من الذهب روى عن سعيد بن المسيع وقتنه والسابع أنه سبعة آلاف دينار قاله عطاء والثامن ثمانمائة ألف مثقال قاله السلد والتاسع أنه ملء مسك ثور ذهبا يعني جلد ثور لما تسلخه نملؤ بالذهب قاله أبو نظرة وأبو عبيدة والعاشر القنطار رطل من ذهب أو الفضة حكاوبن الانباري هذا القول ماذا؟ بأنه محدود اختلفوا في حد عن هذا الأقوى والقول الثاني أن القنطار ليس بمحدود يعني يقع على الكثير والقليل دون حد يعني. قال الربيع بن ألس القنطار المال الكثير بعضه على بعض وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن العرب أن القنطار وزن لا يحد قال وهذا اختياره لجرير الطبري وضع قال ابن الأنباري قال بعض اللغويين القفطار العقدة الوثيقة المحكمة من المال يعني أنه المراد بالقفطار المضاعفة ولذلك اختلافه في حدي يدل على هذا المعنى أنه يراد بي اسمه للتكرير ويراد به المضاعفة سواء إلى ضعف إلى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إلى تشعة أضعاف إلى ثلاثة أضعاف كله يقع بحسب الصغير طيب. قال والقناطير بعد ربنا قال المقنطرة قال في معنى المقنطرة أقوال أحدها أنها المضاعفة قال ابن عباس القناطير الثلاثه والمقنطرة تسعة والثاني أن المضروبة حتى صدر الدنانير ودراعم قاله السدي وقَالَهُ السدي قال عوف نعم والخيل المسومة والخيل المسومة هذه الأمان الناس وما يتعلق به الناس صور سبحان الله خلق قال الله عز وجل والخيل المسومة قال في المسومة أقوى من التسويم تقول خيل مسومة يعني من التسويم أو من السيمة معنى العلامة أحد وأنها راعية التي ترعى رواه العوفي رضي عباس وبيه قال سعيد بن جبير ومجاد في رواية الضحاك والسد والربيع ومقاتل يعني التي ترعى في المروج والمسارح وقيل وقيل ما قال الثاني أنها المعلمة التي يعني الأولى رعية مثل ما ترى خيول ترعى في المزارع وترعى في المساتين وهكذا قول الثاني أنها المعلمة التي علمت حبست وعدت للجهاد والجري والانتقال بها اتروضت يعني رواه ابن وبي طرح عن ابن عباس وبي قال قتد وعن الحسن كالقولين وفي معنى المعلمة تعليمها او اعلامها على جهة السيمة على جهة العلامة يعني قال ثلاثة اقول احدها انها معلمة بالشيح تعرفون لما قلنا موسى قال لا شيء فيها قلنا لا علامة فيها بالشيئة الشيئة هو قلنا اللون الذي يخالف سائر لونها روي عن قتال والثاني بالكي واضح روي عن المؤرج المؤرج هذا أبو فيد المؤرج السدوسي احد كبار علماء العربين روي عن المؤرج والثالث أنها البلق قاله ابن كيسان والرابع أنها الحسان يعني المعلمة من التصوير بمعنى التحسين واضح قالوا اكلمته ومجاه فهذه ذكر الخيل المسورة يعني اما ترجع إلى الحسن أو ترجع إلى السيمة بمعنى العلامة أو إلى المروضة أو إلى التي ترعى في المروج والمسارح يعني كلها لا تنافي بينها الخيل كلها محل للتعلق خيل مجرد تراه لو هيبة إلى اليوم منها. حتى لما ركب الناس السيارات والطائرات لا زال للخيل هيبة إذا رأيته ولا زال من أنفس أموال الناس يعني. لم يتغير هذا من آيات الله تبارك وتعالى في إذا قلنا عليها العلامة كما جاء الغرة والتحجيل ولذلك العرب تقدم الخيل الأغر وتحب الخيل الأدم هذه لا لون فيه أسود أو الأشقر وهكذا لون في ذلك أشعار الكتب في ذلك بعض كتبا كالأصنع وغيره كتاب كتاب الخيل في أسمائها والوانها ونحو ذلك طيب قال هو الخيل المسومة والأنعام والحرص الأنعام قال المصنف هنا هي الإبل والبقر والغنم وحنها نعم وهو جمع لا واحد له من لفظه هذه الأنعام أضح هذه الأنعام نتذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه قال والحرث قال طبعا لم يفسروا لوضوح الحرث والزرع يعني. قال والحرث نعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك المتاع الحياة الدنيا طبعا المشار إليه ماذا ما تقدم ذلك متاع الحياة الدنيا المشار إليه المذكور سابقا هو النساء والبنين والمال والخيل والحرص وغيرا من متاع الدنيا وسمي المتاع متاع لأنه يتمتع به فيدخل فيه كل ما يتمتع به الإنسان من أثاث بيت أو سلعة أو مال أو وشراب وشراب ومجلسه ومتشكه كل ما يتم سواء وكان قليلا أو كثيرا كله متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قال المآب المرجع والله عنده حسن المآب المآب هو المرجع وهذا ترغيب في الآخرة واضح يعني ترغيب في أمر الآخرة وعدم التعلق بالدنيا لذاتها من حيث العمل لها والفت بها عما خلق الله تبارك الله تعالى له. طيب قال ربنا بعد ذلك قل أُنبئكم بخير من ذلكم قل من بخير من ذلك قال المصنف روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال لما نزلت طبعا في القولة وقالوا هذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بها فيثاب عليها وإنما يتوجه الذنب إلى سوء القصد فيها وبها يعني هذه الأمور التي ذكرت من أمور الدنيا يثاب فيها الإنسان إذا كان له فيها نية حسن نعم صحيح قال روى عطاء بن السائب على بمكر بن حفص قال لما نزلت زين للناس يحب الشهوات قال عمر يا ربي الآن حين زينتها فنزل قل انبئكم بخيرهم من ذلك هذا في تفسير طبعا طيب قل لهم نبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات هذا الاستفهام هنا يعني باب التنبيه فقط هذا الاستفهام يعني استفهام دلالته دلاله تشويق وطبعا الاستفهام على على مدارب كما تقدم معنا وضروب أنواع منه استفهام التشويق يعني كان فيه نوع من التشويق لا شك أن ينسان يشتاق للجنة وما فيها وعظم ما يشتاق له رؤية الله سبحانه وتعالى قال والشوق إلى لقائه فهذا استفهام في تشويق قل أأنبيكم ولذلك لم يقل أخبركم لأن النبأ أدل وأقوى على, على, على من لفظ الخبر لفظ النبأ في تعظيم النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم أو الخبر ذو الشأن العظيم الخبر يطلق على ما كان عظيما وعلى ما كان عاديا فلان سافر فلان كذا هذا يسمى أخبار لكن كلمة النبأ لا تستعمل إلا في الأمر الذي شأنه عظيم لذلك لم يقول قل أخبركم مع أنه هذه أخبركم تحتمي لكن النبأ فهمنا أنه شيء عظيم بخير من ذلكم لل... وذلكم شوف هذه الإشارة إشارة للبعيد نحن لهذه الأمور اضطرت نبع عليها لأن العجبة اه... اه... العربية ليست سليقة فيها العرب يفهمون هذا دون حاجة لهذا التنبيهات لأنه مع العربية سليقة يفهموا الأسليم المعاني تقامل موقع العرب يفهم إنه لما يقال بخير من ذلك الإشارة هذه للبعيد هذه للنساء والبنين وكذا وش يسموها هذه الإشارة؟ إشارة البعيد إشارة البعيد تدرس النحو أنت أسماء الإشارة ذا بذال مفرد مذكر أشير كما يقول ابن موالك هذه اللعب لاموا إيش؟ يقولوا لام البعد يعني لو واحد يكون قريب تقول ذا زيت لما يكون بعيد تقول ذلك زيد. زيت فالإشارة للبعيد إما أن تشير إليه على جهة التعظيم أو على جهة التحقير نفس الإشارة نفس القسم فقل بخير من ذلك فلا بولا للبعد الكاف الخطاب والبين الجمع، فهي خير من ذلك ما سمها يعني من باب تحقيرها مع عمر الدنيا ولا شك إذا رجعنا للنصوص الدال على هذا المعنى نفقه أنه موضوع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها وإلى آخره كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلوا نبيكم خير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار تقدم معنا معنى التقوى معنى تجري من تحت الأنهار والزواج مطهر كل تقدم صوت بقرة مصنف كما قال في المقدمة الشيء الذي يتقدم تفسيرا ويكون ظاهرا لا يعد ولا هذا ميزة في هذا التفسير حقيقة وأزواج مطهرة ورضوان من الله هذا كله تقدم على ازواج مطهرة قلنا لا يصيبهن ما يصيب النساء يعني من الحيض غير ذلك النفاس والأدناس ورضوان ورضوان من الله عز وجل نعم هذا صفة لله والله بصير بالعباد أن يرى ويعلم من يؤثر ما عنده من يؤثر شهوات الدنيا فهو يجازيهم على أعمالهم لا هو يعلم سبحان الله لا ينظر يمكن الصحابة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم واضح هو أعلم بمن التقى سبحانه طيب قال الذين يقولون أهل التقوى هؤلاء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تقدم معنا معنى هذا توسل بإيمانهم بالله تبارك وتعالى ثم قال الصابرين الصابرين والصادقين هذه صفات المتقين هنا. ذكر صفتي الصابرين والصادقين والقانيتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار واضح؟ هذه كم صفة خمس, خمس صفات نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمدنه وفضله قال نصلي قوله الصابرين أي على طاعة الله عز وجل وعلى محارمه والصادقين قال في عقائدهم وأقوالهم طيب والقانتين بمعنى المطيعين لله تقدم على معنى, معنى القلوج والمنفقين أي في طاعة الله بالنفقة والصدقة والمستغفرين في الأسحار قالوا في معنى استغفارهم قولان أحدهم أنه الاستغفار المعروف باللسان قال ابن مسعود والحسن في آخر استغفار المعروف باللسان أي سؤال الله المغفرة هذا الاستغفار صافر الله جبوا لي ذلك هذا سؤال الله عز وجل المغفرة نعم قال والثاني أنه الصلاة على استغفار العمل فيكون معنا المستغفرين بالأسحار يعني المصلين بالأسحار قال المجاهد وقتان والضحاك والمقاتل في اخرين فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفارا لأنهم طلبوا بها المغفره يعني هنا حمد على صلاة بالأسحار يقيها من وبعضهم فسرها بصلاه الصبح أظنه زيد بن أسلم كما عند ابن بي قال المستغفرين بالاسحار الذين يشهدون صلاة الصبح وإذا قال هنا فأما السحر فالوقت الذي قبل طلوع الفجر وهو, وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر فوصفهم الله بهذه الطاعات ثم وصفهم بأنهم لشدة خوفهم يستغفرون وضع والمستغفرين بالأسحار مع أنه ذكر أنه يطلبون الله المغفرة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النمر طيب ثم قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وؤلو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي العظيمة هذه الآية العظيمة ففيها أعظم شهادة وأعظم شاهد على أعظم مشهود به كل شهادات العدل والصدق والحق فروع عن هذه الشهادة يا إخواني في الشهادة التي لها البنزلة القعساء لا يلحق أحد هذه رأس الأمر أعظم شهادة على أعظم مشهود من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهده شهد الله لا إله إلا الله طبعا الشهاده فيها معنى العلم ومعنى البيان واضح فيها معنى العلم ومعنى البيان إيه. العلم والبيان يستعمل مضافا لله تبارك وتعالى فيقال شهد الله علم الله شهد الله بين الله لا بأس في هذا في حق العباد يقال اليقين يزداد معنى اليقين طبعا هنا يقول سبب نزول هذه الايه أن حمرين من أحمر الشام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر المدينة, أبصر المدينة قال أحدوبا لصاحبه ما اشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمن أنهم هذا في كتبهم فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة فقال أنت محمد؟ قال نعم قال المصنف قال وأحمد؟ قال نعم قال نسألك عن شهاده، فإن أخبرتنا بها امنا بك فقال سلامي فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز فنزلت هذه الآية فأسلم وقال غيره هذه الآية رد على نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى وقد سبق ذكر خبارهم في أول السورة وقال سعيد بن جبير كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون وكان لكل حي من العرب صنم أو صنمان فلما نزلت هذه الآية خرّت الأصنام سجدًا خرّت الأصنام سجدًا وهذا ابن المنذر في تفسيره قال المصنف وفي معنى شهد الله قولا أنها أنه بمعنى قضاء وحكم نعم هذا معنى معنى حكم حكم بنفي لما واحد شهد يأتون به القاضي إما يعني يثبت شيء على أحد المدعيين أو ينفي شيء يبرئ هذا الشاهد يحكم يعني بنفيه وبإثباته لم يفعل هذا الشاهد طيب قال قاله مجاهد وأبو عبيدة والثاني بمعنى بيّن قاله ثعلب ولا تنفي الحكم والبيان والعلم كل هذا من معاني من معاني الشهادة قال ابو خيسان شهد الله بتدبيره العجيب اموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى اذا هذه شهادة الحق والصدق شهد الله أنه وضع أي شهد الله بنفسه أنه وكفى بلا شيئا أنه آه هذه أنه للتوكيد أنه للتوكيد معروفها والضمير رجع لربنا سبحانه لا إله إلا الله. أنه لا إله إلا هو. لا معبود بحق إلا هو. لا معبود حق إلا هو. لا تصلح العبودية إلا له. وعنه سبحانه وتعالى. والملائكة وهذا معطوف على الشهادة اي وشهد الملائكة بأنه, بأنه لا إله إلا هو. تصديقا إذ عارض شهادة الله تعالى. وأول العلم أيضا شهدوا بما شهد الله عز وجل به إذا كالعالم يشهد بما الله إذا أنت عرفت معنا الشهادة لا تسمي عالم إلا من قال بها من قال علما بها لا يكون العالم عالما وهو يخالف مقتضى الشهادة فالشهادة تقول لا إله الله يعني لا أعبد أو لا معبود حق إلا الله الذي له الأسم الحسنى والصفات العلم هذا حقيقة الشهادة هذا هو التوحيد فإذا واحد قرر فلان عالم ونجدوه نقض الشهادة إما في شقها النفي أو في شق الإثبات أو في دلالتها على العبادة مطابقة بأن الله يعبد وحده ويكفر من عبد من دونه أو بدلالتها على المسمى المعبود بأن له الأسماء الحسنى وصفة العلى فذا لا يكون عالما لذلك نسأل زنادقة الارجاء المنبطحين هل علماء الشعرية الجميعية خاصة يدخلون في قول تعالى وقول العلم في معنى الشهادة إذن قل يدخل باعتبار النطق إذن دخل النسكن دخل الرافضي والباطني وال... وأي زديق في الدنيا له نطق مش يدخل إذن ليس المراد النطق بها فحسب ولكن أن تقولها عالما بمعناها عاملا بمقصدها مجانبا لما ناقضها ظاهرا وباطنا وباطلا هذه وال... الأولو العلم ليس المقصود علماء الراسخين خاصة الناس فقط المراد بين كل من علمها فهو شاهد بها كما جاء في الأثر كل من لو علم بالشهادة فهو شاهد بها واضح سواء كان عربيا سواء كان صبيا خلاص. هذا كما يقال من أهلي على قدره لأن العلم يزيد وينقص قال ربنا وأولو العلم قائما بالقسط قال بالقسط هنا أي بالعدل قائما بالقسط هذه تعرف تعرب يعني في الإعراب حال حال إصفة لله عز وجل حق ربنا نقول صفة صفة المراد بها الصفة الشرعية ليست صفة عند النوحة النوحة تقول حال أي حال كونه سبحانه وقائما بالقسط أي قائما بالعدل واضح قائما بالقسط يعني قائما سبحانه وتعالى بالعدل كما قال هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم في جميع تدبير أمر الكون وحكمه سبحانه وتعالى أقامه على العدل جل جلال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم إلى الشهادة الأولى أن الآية فيها كم شهادة فيها شهادتين فيها شهادة الأولى شهد الله بها والملائكة وأهل العلم أهل الإسلام من علموا حقيقة الشهادة الشهادة الثانية لا إله إلا هو العزيز الحكيم الشق الثاني من الشهادة محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير يقولون أن المراد بالثانية الأمر الأولى الخبر والثانية الأمر يعني الأولى ثناء من الله الله يثني على أعظم شهادة بأنه شهد بها بنفسه سبحانه أنه لا اله الا هو والملائكة شهدوا بما شهد الله ثناء عليهم بذلك قيادة نسي وكذا اهل العلم أهل العلم الشهادة يعني. فهذا ثناء من الله ثم قال لا إله إلا هو قالوا الثاني هذا امر يعني هذه خطاب لاولئك الذين لم يدخلوا في معنى الشهاده كانه قيل لهم شهد الله الله شهد ان لا اله الا الله شهد ان العباد له وحده الله شهد انه يعبد بصفاته والملائكه شهدت لربنا والاهل العلم شهدوا على مراتبهم اشهدوا كانه قيل له اشهدوا لا اله الا الله العز الحكيم. فالثانيه قالوا تجري مجرى الامر الاولى جرت مجرى الخبر ثاني يعني فيها أمر وقال العزيز الحكيم وهذه أكد كلام محمد إسحاق أنه أمر لماذا لأنه العزيز الحكيم هنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم طبعا العزيز الذي لا يغلب ولا يقر ولا يمنع لا يمانع والعرب تقول من عز بز والحكيم فيها الحكم والحكمة ومحمد بن إسحاق عنده لفته جميلة جدا في اسم العزيز الحكيم في الجمع بينهما أنهما في إنقامة الحجج وفي تعذيب من خالف لذلك يقول لك عزيز في الانتقام من خالف حكيم في الإعذار إلى عبده أي نعم فهذا موجزًا يعني القول بأن الحجج لم تقم هذا خلاف الحكمة هذا ينافي حكمة الله تعالى الله خلقك ل لحكمة لغاية ما هي أن جعده ثم نبي قم عليك العبج فيما فيما خلقه كامل إيش هذا ينزه الله عنه فالحكمة بالفهم العقلي للفطرة أن شيخ خلقت من أجله يكون الحج أظهر شيء في الدنيا وللاجح نسأل هل أنت خلقت لطار النهار كغاية؟ لا هل خلقت لطار الليل؟ كغاية لا هل خلقت لطار الشمس؟ كغاية لا طيب ما حجتها هؤلاء في نفسك تقول لي ظاهرة جدا الشمس لا يشك فيها أحد والليل ما يشك فيها أحد والنهار ما يشك فيها أحد نقول ما هي العبادة اذا العبادة أظهر من ظهور الشمس والليل وظهورك أنت في نفسك في الحجه يعني لذاك ربنا تبارك وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا يعني أنت في نفسك حجتك في نفسك على ما تتطلبه مما هداك الله إليه قدره هذا ظاهر جدا تجوع تريد الأكل تعطش تريد الماء هذه حجج الله عليك أنك إنسان هديت هدايه إلى معاشك هداية الله لك في التوحيد أظهر من هدايتك إلى المعاش لذلك اليوم لما يجعل التوحيد خفي ولا يعرف إلا بدقائق الأمور ولم يتوقف الحجة ويردت الزنادق هذا هؤلاء ضد حكمة الله سبحانه وتعالى الأصل أن حكمة الله تبارك وبحمله لا, تفرق لا, لا يفرق فيها بين المتماثلين ولا يجمع بين المتناقضين يعني الآن لو قيل لك هذا طريق امشي عليه وهذا الطريق يبين لك أن غايته كذا ثم لم يفصل لك ولم تدل أين والطريق الطريق ولم يعين لك لكان الامر لك بسلوك هذه الجادة مع إخفائها عليك وخفائها عليك وعدم إضاحية لك لكان جمع بين النقلين كيف يقول لك أنا هذا الأمر عددتك من أجله يا بني أنا عدتكم من أجل هذا المشروع وكذا كذا ثم لا يبين لك ما المشروع وما هو ويخفيه عليك وتبقى أن تتقلب فتقول يا أبي كيف القصة أنت تقول لي أن أعدلتني لمشروع ما بينت لي ما هو المشروع ولا كيف أعرفه وما هو المطلوب مني فيه ولا ما تفاصيله ولله المثل أعلى لسان الحال أولى يقول الله خلق نسل عبادة لكنه سبحانه وتعالى عكذا يقوله لم يقيم عليهم الحمجة فيها قامها على بعض الناس اندثروا أما أغلب الناس لم يقيم عليهم الحج بقوا هكذا فهي القصة هذه الخلاء لذلك العزيز الحكيم دائما لاحظت يجمعون في مقام الحج شوف مثلا في قوله تعالى وقد كنا سأختيه في دروس الأسماء الحسنة في الأسماء لما تقتل. يعني مثلا أعطيك مثال فإن زللتم في صورة أقرم فإن زللتم يعني ارتدت عن الإسلام قال أبو عباس تركتم الإسلام فإنزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم. راح. عيسى عليه السلام يقول: أنت تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل غفور رحيم. في مقام السلام على الله. لأن الله لا يفعل، قضاء أنه لا يخرهم. وهذا في العزة فيها انتقام والحكمة فيها إعذار يعني في قطع العذر. وربنا سبحانه يقول رسل المبشرين المنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لاحظت هذا الإسمان لو تتبعته في القرآن تجد كثير من المواضع القطع الإعذار على الخليقة يأتي ذكر هذين الإسمان ومن إسحاق قم قلت لك رجع لتفسيرنا بحاتم الطبري وتتبع كلام بن إسحاط محمد جعفر بن العزبير إذا فسر هذا الاسمي بالذات ربطوه بإقامة الحجة لأن كما قلنا العزيز يرجع أنه الله يعذب وكأنه قائل قال طيب هؤلاء عذبهم سبحانه وتعالى فيأتي الحكيم أي عذبهم وهو كتفسير يعني عذبهم وهو غير ظالم الله شوف الجمع بينهم العزيز الحكيم يعني أن الله عذب هؤلاء وهو غير ظالم الله وهو غير ظالم الله سبحانه وتعالى. عم هذه من الأشياء التي انتبه لها في قراءة القرآن ذلك هذه آية عظيمة جدا شهد الله وأنه لا إله إلا هو الملائك والعلم قائم القسم إذن هذا كولثنا على الله الذي سعد بهذه الآية صدق الله فيما قال وعلم الشهادة وتعلمها ويفهم معناها ويتعلمها ويعمل مقتضاها ويجتنبها ويجانبها هذا ما يناقضها هذا من أهل الثنب يبقوا الناس الذين خالفوا مقتضاها أمروا قيل له قولوا على تقدير حذف فعلي قولوا لا إله إلاه وشهدوا بمشاهد الله به الملائكه وعلماء أهل العلم أو أولو العلم شدوا شهدوا بلا انه لا إله إلاه ثم قال العزيز الحكيم العزيز الحكيم يعني النوم إذا عذبك عذبك وهو غير ظالم لك على مخالفة الشهادة سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام تعرفون قراءة جمهور القراء بالكسر إلا الكسائي قرأ أدى سناتها لا نسيت ذكروني معني لما تفسر في أمر القراءات لأن التفسير مختصر يوبي لكم فقط فائدة في قضية قراءة الكسائي بالفتح شكرا ان للتوكيد طبعا ان الدين عند الله الاسلام طيب قال المصنف ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب قال والاسلام الدخول في السلم حقيقه الاسلام تقدم معنى دخول في السلم هو الاسلام أي في الانقياد والمتابعة ومثله الاستسلام يقال سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم كما تقول اشتا الرجل أي دخل في الشتاء وأربعة دخل في الربي أسلم دخل في الإسلام هذا المعنى إن الدين عند الله الإسلام طيب هنا لا افتروا الآية إذا قرأناها بإن التوكيد إذا قرأناها بإدل التوكل لقراء جمهور القراء شهد الله أن لا إله إلا الله الملك جل وعلا بقائم بالقصة لا إله إلا هو, هو العزيز الحكيم ثم قرأ إن ديتكون السينافه فيكون المعنى فيه الحصر والقصر في معنى إيش حصر والقصر يعني لا دين عند الله إلا الإسلام كأنه قيل هكذا العرب فمونا ترى هذه الآسلي نحن نفككها لما دخلت العجبا وإلا العرب يفهموا بالوزان اللساني الصليقي الذي عنده ما يحتاج لتفكيك احتاج يحتاج لتفكيك الاساليب لما دخلت العجمة علينا فقط يستميل بعض القضايا إن الدين عند الله الإسلام كأنه قيل لا دين عند الله إلا الإسلام لا دين عند الله إلا الإسلام عند الدين الحق الذي يرضاه الله وتقبله سيتمعنا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل بياه هذه اليوم نحن نوضع في هذه ويخرج واحد مفتي مصر هذا اللي بقلبين على الدنيا وكذا علي جمعة يقول الجنة ليست حكر على المسلمين طبعا نحن الآن لا نريد أن نفسر أسباب لأننا هنخرجوا عن الدرس لكن هذه الظواهر وذي المسوخ التي تخرج في الاعلام وسيم يوسف وفلان وفلان وعمدان إبراهيم على قصة الجنة ليست للمسلمين ليست فقط المسلمين ممكن نصر يدخل وعن آخر قل فناء النار وعلي جمعة يقول لا ممكن تلغى أصلاً النار تأتي تافذ على يوم القيامة ولا تجي جهنم طبعاً على أصل أشاعره وأشعري جهبي وأشعري عندهم مشيئة المحضة وعندهم الحكمة وبالتالي يرون قد يخلف الوعد الوعيد ويبدل في حلف الوعيد لأن مشيئة الله المحضة ويرون أيضاً أنه لو أدخل الله الموحيدي جهنم وأدخل الطواغيت في الدرس الأعلى محض المشيئة ما في حكمة قد يجمع بين المتلاقضين وقد يفرق بين المتماثلين فهذا عقيدتهم في الجبر وتمشي مع عقيدته مية مية الرجل لا يبتدع هذا تفريع عقيدتهم لكن الذي أريد أن نوضحه في أنحنا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أن حقائق القرآن في تفسير الإسلام لذا أكثر صورة ذكر فيها الإسلام كحروف هي صورة العمران لماذا سؤال هنا ثبات ثبات آية هيتكرر معنا نمط الإسلام إسلام إسلام ومشتقاته مسلمان كذا ملة إبراهيم كذا الذي يظهر في سبب النزول والعلم بالسبب يونس العلم المسمى أن الإشكال مع النصارى في مفهوم الإسلام ولذلك عندما سعد في الطبقات لما جاءوا هؤلاء السيد العاقب وفن نجران كانوا تقريب سبعين شخصا كان عندهم السيد والعاقب عبد المسيح هذا كانوا متقدمين حبروا وسيد فيهم وكذا يتكلموا بلسانهم دخلوا المسجن وكذا قصة معروفة في السيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أسلموا تعالوا للإسلام فقالوا أسلمنا قبلك لاحظ أسلمنا قبلك فقال كذبتما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم يقول كذبتما أو كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاثة شربكم الخمر واستحلالكم وسجودكم للصليب في بعض رياض عبادتكم للصليب والادعاءكم لله ولد يعني ثلاث نواقض من نواقض معروفة للنصارى اتعطاهم ثلاث نواقض جامعة انك عامل لصليب تسجد تسجد لغير الله مشرك وانك محرف الربوبي وانك سئ محرم الله لا تحرم محل حرم الله ورسول تلتزم الحرام الذي جافك جامد في التوراة وفي الإنجيل الذي منزل تمام فيمنعكم من الإسلام ثلاثة فلذلك مفهوم الإسلام حررته سورة العبره في الايات الأولى هذا مقتضى الإسلام ما هو لذلك يقول إن الدين عند الله الإسلام يعني لا دين عند الله إلا الإسلام طيب ما هو الإسلام هنا سيفسر في هذه السورة يعني كأنه يعني التعريض باليهودية ونصرية أنها ليست ديناً منزلاً من الإسلام وتقدم على في البقرة عندها بدعة لم يأتي بها نبي ولم تنزل من السماء إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغير بينهم قال في الذين اوتوا الكتاب أقوى ثلاثة أقوى أحد أبناء اليهود قالوا الرميل الثلاث أبناء قالوا محمد بن جعفر بن طبعا هذا القولات لا تلف بينهم يعني أهل الكتاب وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال يعني ما الذي اختلفوا فيه نعم إن الدين عند الله إسلامهم اختلف الذين أوتوا الكتاب في ماذا اختلفوا قال على أربعة أقوال في دينهم طبعا لا تلف بين هذه الأقوال في الحقيقة ثاني أمر عيسى عليه السلام تنصبه تلصار إلها وترميه وتكذب اليهود قلقة النهر يفتخرون مني، نمدلوا عليه فيما يقولون، يعني. وربنا كذبهم قالوا وما قتلوه وما صنبوه لك شبيه، والثالث دين الإسلام وقد عرفوا صحته، والرابع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا صفته، هذه كل نعم واقعة الخلاف في في التوحيد في أمر عيسى في الإسلام في، قالوا ما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا وفي نعم, نعم إلا ببعد ما جاءه العلم اي الإضاح لما اختلفوا بغيا بينهم بغيا يعني حملهم على الاختلاف هو البغي بينهم لأجل البغي بغيا على الدنيا بغي على السلطان الدنيا قتل بعض بعضا إلى غني مع ما كان الناس يعني وقالوا قد ذكر في المقرة معنا سري الحساب طيب اذا مختلفوا عن الإسلام ربط الآية عند الدين عند الله عن الإسلام على قراءة الكسائي فتح كنا أمضى ليس بكسرها فتقول هنا متبوعة، ليس جملة استعفافية معناها الكلام لم يت لم يت لم ي... ما متصلا مع قبله اتصاف ربط اللغة وبالعطف يعني كأن المعنى شهد الله أن عن... ثنأنا شهد الله بشادة التوحيد أنه لا إله إلا وشيء دل بنفسه أنه هو الموحد بالعبادة <تصفيق> الذي له الأسماء الحسنى والصفات الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وشيء لو بذلك ملائكته الكرام عليه السلام وهل العلم هذا ثلاث. ثم قال أيضا شهدوا بماذا؟ وأن الدين عند الله الإسلام إذن هذا شهادتان شهادة لنفسه سبحانه بالوحدنية وشهادة أن الدين عنده الذي شرعه ورضيه وقبله هو الإسلام فكل شهادتان. على قراءة الكسائيه يعني شهد الله يعني معناه هذا إبطال وحدة الأديان. يقول طرق إلى الله. بيقول ابن عربي في معاجوج عند الأديان وبيت إبراهيم. كله طرق إلى الله كذب. طريق الوحيد إلى الله الإسلام. الله شيء شيء بنفسه. شوف بنفسه سبحان. منزل الدين وحده. هو قال بنفسه أن الدين عندي الذي أرضاه وأقبله الإسلام. لا غيره. فإذا جاء واحد قال يهودية، نصرانية، بوذية، هندوسيه خربوشية، خربطية. هذا إذا جعل طرق. واستجازها وقال ذي طرق الله كل توصل كله مقصد واحد طيب احنا يقولوا كافر يعني أمر معلوم يعني مكنذب لهذه الشهادة في الحقيقة طيب قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فإن حاجوك أصلا المحجة المجادلة بالشبه الباطلة قال جادلوك وخاصبوك أنا مقاتل يعني اليهود قال ابن جدي يعني نصارى نجرا وعلى السياق نزل في النصارى في ابن عيسى وقال غيرهم اليهود ونصارى فإن جوك يعني في هذا الحقيقة فقل أسلمت وجهي لله طبعا الآية في هذا عليهم لأنه قال ومن يكفر بآيات الله أنه بالتوحيد فإن الله سبحانه الحساب فإن جوك فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع قال قول تعالى فقل أسلمت وجهي لله. ومن التمع قال معناه خلصت عملي أو قصدت بإيمانه إلى الله هذا الإسلام خلصت عملي لله قصدت بإيمانه الله وحده لأن في معنى الوجه الوجه يتضمن معنى الوجه يعني الوجه الظاهرة والباطنة من العبادات توجه بها إلى الله السورة ظاهرة وباطنة. وأم الله تعالى بها سبحانه يقصد الله بها وحده من شريك لا على جهة الإخلاص ومن اتبعني واضح يعني من أهل التوحيد على الإخلاص وقل للذين أوتوا الكتاب يعني يريد لهون النصارى والأميين بمعنى مشرك العرب وتقدم على فصورة بقرة شرح هذا المعنى وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين جمعوا أمي وتقدموا هذا لأن العرب كانوا أمة اميه لا يقرأوا ولا هذا الأصل فيهم والغالب عليه أأسلمتم أأسلمتم وقل للذين رؤتوا الكتاب والأميين أأسلمتم قالوا استفهام معناها الأمر كقوله تعالى فهل أنتم مدهون يعني أنته أأسلمتم يعني أسلموا فهمت أأسلمتم يعني أسلم قال فإن أسلموا فإن أسلموا فإن أسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله, وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَدِ وهذا تقدم معنى طيب قال هنا فصل اختلف علماء نسخ المنسوخ في هذه الآية مذاب الطائفة لأنها محكمة وأن المراد من تسكين النفس النبي صلى الله عليه وسلم عند انتناعه من من لم يجبه لأنه كان يحرص على إيمانهم ويتألموا من تركيب الإجابة وذاب الطائفة إلى المراد المرادة بها الاقتصار على التبليم وهذا منسوء بأيد السيف طبعا النسخ على على مرحلة كانت ثم رفعت لأنه مرحلة كالنبي يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو إنما عليك البلاغ فذكر إنما أنت مذكر ثم جاء الأمر بكتابه. وإنت ولو فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يكفرون بالقصب الدنس ان هذا الذين يكفرون بايات الله شوف هذه كلمه يكفرون كفروا يكفرون تكفر كثيره في القران ترى ما كنت تقرا القران كفايده اخذها انه إذا قيل إن الذين كفروا. إن الذين إذا صيغة الماضي وسنة المضار إيش الفرق بينه كأسلوب كمعنى كتحقيق كدلالة هو كلاهما يدل أنه هذا كافر لكن الفارق أنه إذا قل إن الذين كفروا يعني من تحقق الكفر به تحقق الكفر به بأفعاله هذا التحقق أنه كافر كافر ما فيه إشتقاش فعنه مصنوع كفر الصريح كفر البين كفر مواحد صراحا مراحا يعني ما يجي عني شك فيه كفر, كفر كفر كفر في المقرة مثل ما في المقرة إن الذين كفروا سواء عليهم كذلك وإذا تأملت في القرآن ومتتبعتها كلمة كفر في سيرة الماضي تأتي مقرونة بالعذاب كيف مقرونة يعني يذكر الذين كفروا ويذكر عذاب النار يعني يتحقق الكفر به ومات عليه يعني لما يربط بالنار طبعا مثل قول تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ان الذين كفروا وباءوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهدي الطريق الا طريق جهنم ان الذين كفروا باياتنا سوف نصلهم نارا كثير جدا ياتي مسيرتش بضار الماضي كفر يتحقق الوصف تحقق الوصف اي الكف الذي لا يشك فيه اذا جاء المضارع اذا الذين يكفرون يكفرون يكفرون يعني. في المضارع في يقتل وكذا هذه تدل على تحقق الوصف رقم واحد وتدل على الاستمرار في افعال الكفر يعني هذا إنسان كفر كفر متعدٍ تحقق الكفر ولكن يتعدى بالكفر إما يكون داعي إليه يسعى به يكثر منه فسيط مضار عند الاستمرار ولذلك هنا لما جاءت كلمة يكفرون تربط بقتل النبي وتعجيز آيات الله في أرضه حرب الرسل فهمت هذه كثير يعني طب تنظر تجد الفوارق على حقيقة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون شوف كلها بالمضارع النبيين بغير حق شوف نواقب كفر بآية لا كفر آية لا الشرعية ما أنزل يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين مرون بالقسع من الناس هذه ثلاث كفريات فبشروا بعذاب أليم طيب قال المصرفون ويقتلون إن الذين يكفرون بآيات الله قال أبن العباس والمراد بآيات الله محمد والقرآن صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في البقرة شرح قط بن نبياء والقسط العدي أرمى أبو عبيد بن جراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلت بلو إسرائيل 43 نمير من أول النهار شوف جراء بني إسرائيل في ساعة واحدة فقام مئة فقام مئة واثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا وقتلهم بالمعروف ونهوه على المكر فقتلوهم جميعا في آخر النهار هذا في تفسير الطبال قال فهم الذين ذكروا الله في كتابه وأنزل الايه فيه وإنما وبغ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تولوا أولئك ورضوا بفعله فبشرهم بمعنى اخبرهم وقد تقدم شرحه في البقره ومعنى حبطت بطلت طيب الشيء الذي يريدك تفهمه هنا في الايه كفائده تخرج بها من الايه ايش هو ربنا قال ان الذين يكفرون باتي لا يوضح باقبال ما قبلنا وقت الاسلام محمد او القران او ما ادى الله عز وجل على التعبير صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين بغير حق يعني تأتي في القرآن بغير الحق بغير حق طيب هو قد يقول قائل هو في قتل الأنبياء بحق ما قل قتل النبي واقع بين يلي حق يقول لك لا أذهب هذه يسمونها حكاية الواقع ولذلك الكلام إذا خرج مخرج الواقع ويسميه بعض النوحات للصفة الكاشفة إذا خرج مخرج الواقع لم يفيد المفهوم كيف يعني إذا قيل ويقتلون النبيين بغير حق طبعا. كل قتل الأنبياء بغير حق ما في قتل الأنبياء بحق وفي قتل الأنبياء بغير حق فليس مراد التقسيم ليس بغير حق للقيد ولكن حكاية واقع أن كل قتل الأنبياء بغير حق مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله لا أخر لا له فكلما دعا غير الله وعبد غير الله فإله ولا برهان له به ليس برهان في واحد يدعو الله إلها بدون الله له برهان لا ليس برهان تقصي هذا قال خرج بخرج الواقع لم يستفد منه العمو إذا هذا اعترفه أنه قتل كل قتل للأمّياء تحت أي إرادة أو قصد والأرض الدنيا مثل قتله بهرًا وحد قتله أيضًا وحد قتله حسداً وحد قتله كفراً به وحد قتله أنه قيل قتله قتل أي قتل لأمية تهج أي إرادة كفر هو بغير حق هذا الذي لفبوه حتى لا تقيده إرادة وقصد تمام واضح إن شاء الله هذا قتل كفر مستقيم طيب السانية الثالثة هاي. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هذول ليسوا أمياء هل قتلهم كفر الآية جمعتها ما مكفرت إنما مكفرت إذا قال فبشرهم بعذابنا ولئك الذي نحبط أعماله في الدنيا والأخرة وما له بالنصري يعني ما له شفاعة ولا هذي في في الكفار. طيب كيف يقتلون الذين يأمرون بلقسط الناس؟ قال لك قتل المؤمن لأجل أنه مؤمن ضمة للايمان الذي هو عليه كفر. هذول هو الكفرون ليس في القتل المجرد للإنسان طبعاً بغير الأنبياء لكن قتل المؤمن ضمة للايمانه. هذا للدال الإسلام وعند آية في في في صورة البروج قتل أصحاب الأخدود قصة عظيمة هذه. قرأوها جماعين قتل أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود في قصة الغلام بعد الأسلمة القرية وكذا قال ربنا الداري ذات الوقود إذ هم عليها قعود أي عليها يعني فيها وقعوا فيها يعني أو وقعوا فيها إذ هم عليها قعود بلقا وما لقموا منهم مثل ما بدقنا نقمة البغض والكراهية والعقوبة بعض يفسرها بالعقوبة بعض من بعضهم من اللغوية يقولوا هي أشد المبالغة في العقوبة تسمى نقمة يعني في عقوبة فلما واحد يبالغ في العقوبة يقول نقم يعني تبالغ في العقوبة وما نقم منهم يعني وما بالغوا لهم العقوبة بالإحراق بالنار إيش هو السبب الدفع للقتل وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا آه إذن نفهم فائدة هنا إذا واحد سجل شخص ليس جمتوا فلان قال هذا يدعو للتوحيد واحد قتل شخص ليش قتلت فلان قال هذا يدعو للتوحيد يدعو لإباد الله لا واحدة والله في السماء مثل ما كان يقتل المعتزلة أهل السنة مثل ما كان يقتل الأشاعرة أهل السنة أهل التوحيد ويفتون بقتله وأنه مدبأ هذه الفتاوى وهذه الأحكام وهذه الأقبريات رد عن الإسلام بل من شك فيها فهو كفر. لو جاء شخص وقال لا يا جماعة أصحاب الأخطود الرئيس وأميا من الغلام نفسه لسرب. كيف يكون قتلهم كفر؟ تفهم المعنى؟ إذا الواحد لما يقتل المؤمن نقمت لإيمان الكفر. إذا كبرنا تباركك على قال بعد ذلك إن الذين فتنوا المؤمنين يعني فتنوا لأنه مؤمنين خذنا فتن معنا أحرقوا عذبوا جاروا في الفتنة أحرقوهم بالنار ليش؟ لأنهم مؤمنين. بتكذب انسان تكفر بالطاغوت ثلاث من الشرك اقتل اسجلوا هذا يكون كفر رد الاسلام طب في قراءه اخرى قراءه حمزه ا الذين يكفرون بايات الله ويقتلون الذين يدين بغير حق ويقاتلون ليس يقتلوا لا لا لا قراءه قراءه ما شاء الله ويقاتلون الذين يكفر ليس قتل فقط البقاتل المعربه فهنا نفهموا واحد رفع سيفه مجموعة رفعوا سيف على ناس قالوا نقتلهم بانهم على التوحيد يعني مثل الفتوة يأفتن من الجويني على أن الدار والقرية الذين يثبتون الجهه يقاتلون على أنهم حربيون مرتدون فلو واحد قاتل أناس لأنهم يثبتون عنهم أو قاتل أناس على أنهم يعبدون الله وحده ولا يشتلكون من أو قاتل أناس على أنهم يحكمون الشريعة مثل ما حصل في النبوذج المعروف في ناس حشدت حشود قالوا نقتل هذا الجماعة لأنه يحكموا بالشريعة وإحنا العالم ماشي ديمقراطي الفعل الكفر الردة خليك من التفضل. لكن الفعل كوفر ردة نفسه أنت لم تكن عندك هم أن تريد تعطيل الشريعة في تقول أنه يحكموا بالشريعة ويقتلوا المرتد ويرجموا الزاني ويقتلون اللوطي ويمنعون الشركة الظاهر الظاهرة والملكارات الظاهرة وبعدين تروح توحد الناس لقتالهم يطبقوا في الشريعة ضد الإسلام. الناس اليوم تحتاج تعرف ما هو الإسلام. أنا قلته وكررها. في إشكال عميق في فهم بسائر القرآن وسائر مواد في كتاب الله. يقاتلون. ذاك مرة واحد خرج لي. مرة كثير. الله يصلحهم. واحد خرج قال. قال تب أيضا ألزبك أن أملق من الخوارف قلت لي لماذا؟ قال الخوارج قاتلوا عليه بلا بطار. والخوارج قاتلوا عليه قالوا أنه مؤمن ونحن قاتلوا الإيمان وأن لتأولوا كفره عياذا بالله وقاتلوا بذلك في فرق ولذلك الخوارج هم لا يقتلون المؤمنين أن المؤمنين الخوارج يعتقدون أن هؤلاء كفار فيقتلونه وتقربا وتزلفا كما قال أبو قلابا فهذا التأويل هو نفسه المنع من تكثيرهم عند عموم الصحابة وعم عمش يحصد هذا هو التأويل لكن واحد وش بتأول لا لا عارفك أن فلان الفلاني تقول الله في السماء السماع العرشي القرآن كلام الله خرج منه بحرف وصوت وهو غير مخلوق آآ آآ الشريعة حاكمية الله عز وجل في في كل شيء يا أرف ماذا تقول قلت أنا وقاتلك لهذا العقائد، لهذه المطالب لهذه الأصول لهذه المعطيات لهذه المعطيات لهذا المشروع يسميه إرهاب يسميه أصولية يسميه سلفية يسميه وهابية يسميه ما يسميه العبرة بالذسب، في ذلك فرق بواحد حارب شخص <تصفيق> لجوره لظلمه حارب شخص حسناً تكلم عن غير الأنبياء، الأنبياء قتلهم تحت أي مبرر كما تقدم يقتلون الأنبياء من غير حق، كل قتل الأنبياء من غير حق ولو كان عندك مبرر دنيوي حسداً كذا ليس لسقف ربي فانكامر، بل ما أعان على قتيس حقيقي في الجماعة، ليس فقط ما قتله أعان أعان، دل عليه مسكه كذا كذا. آمر كل مرتد في الأنبياء ما في تبصي في غيرهم لا في تبصي فانت لو قاتلت أو قتل شخص لأنك حسدته تأولت في تأويلا معيلا أبغبته جار عليك في الدنيا ولو كان هذا التوحيد فليكون قفرا لك ما يكون قفر قتالك للمسلمين إذا قاتلتهم على ما يصح به الإسلام مش القبلة لأن الخوارج يقتلون على مش تجمع أهل السنة هذا فرق أيضا يمنع كثير الخوارج الخوارج دا يقتلون على مسميات أهل القبلة هالخوارج يقتلون على أننا نثبت أن الله في الخوارج الأولى لا بل قلت لكم في بعث بعض الخوارج في بعض فيقول أصحابي لما قتلوا يعزي فيهم يقول شبيب هذا أحد يقول جماعته اصبروا حتى الله في الجنة يعني الخوارج في تاريخ طبري في رسائل كثير الخوارج المبرد في الكامل أحسن واحد قرر رسائل الخوارج المبرد في الكامل تراجعوا ستيجودوا إثبات العلو الله على عرشه صدر الله يثبتون يثبتون الصفات ما عندهم مشاكل في القصص هذه في الأمور هذه أبداً ما عندهم مشاكل مشاكلهم مشاكل في مسائل اسمها الحكام في مدرسة كبيرة في الشاهد أنه الخوارج خالفونا في مسمى السن يعني واحد يقتدر على البدع الغير مكفرة هذا لا يكون الواحد واحد على ما اشتبع إليه للتوحيد أهل التوحيد اشتبعوا جميعا في كل زمان وكل مكان على اختلاف فرقهم ومذاهبهم اشتبعوا مع أهل الحديث على أن الله في السماء اشتبعوا مع أهل الحديث على أن لله الحكم وحده ولا شريك له اشتبعوا مع أهل الحديث على أن عبادة القبور شرك أكبر ونصب القباب المعبودة والأوثار المطروحة مصموده انه ج جنس الشر الأكبر فنوع قاتلك لانك تهدم يعني مثل يقول لك انا اقتل يعني هو عند عند سنا في دعوه للتوحيد هدموا عليهم دارهم وغزوهم في الدرعية وكذا ليش قلوا ذي دعوه للتوحيد هذول يدعوا الى هدم القباب هؤلاء يدعون الى ان يعبد الله وحده ولا يعبد الله صد هذا اللي قاتل الكافر لا شك في ذلك ولا ريب ذا الذي يدخل في الآية ويقتلون ويقاتلون الذين يأمرون بالقصة وأعظم القصة التوحيد فالقتال مسبب معلن ليس مجرده هذه النقاط اليوم هذه إرجاء كبير فيها حتى بعضهم يقول لو واحد قاتل, أو قتل قاتل مع المشركين ضد المسلمين في كرايتين متميزتين هذه راية إسلام الذين فستطان قل لو أعانهم عليك قل لا هذا يكفر لكون يريد الدنيا يريد الدنيا وواحد لو قاتل الذين يأمرون بالقصة للناس من غير شبعه هو في نفسه قالوا أعطوك مال ورح أقتل وتتبع كل من يقول الله في السماء أقتله هذا كفر مرتد مثل ما كان يفعل الباطلية ويفعلوا ويفعلوا الروافض وغيره يقتلون نس الدين والعقيدة لا الدين الشاهد هذه نقطة بيلاقي بشره بعذاب نكتب في القدر ان شاء الله ونكتب في نفس القادمين صلى الله عليه وسلم بمنه وفضله وكرمه واحسانه انه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل